فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة زجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين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 وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيف وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاب والله وللشهر الحرام وللهدى وللقلائد وللقلائد ولا, ولا, ولا, ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا عن المسجد الحرام أن اللَّهِ وتعاونوا على البر والتقوى ولا نِعْمَتَ على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله سديد العقاب